وَقُل لَّأَمْرٍ مُسْتَقِرّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر حِكْمَتُن بَالِغَة فَمَا تَبُونِ النُّذُر فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي لَا شَيْءَ نكر خشى عن أبيصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد متشير مطيعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير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 وَفَجَّرُنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ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 كذب الزمود بالنذر فقالوا أبشرا من نذر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 بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ نُوحٍ نَّجَيْنَاهُمْ بِسَحَم نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ دِقْشَتَنَا فَتَمَرَّوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَجُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَقَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَحَهُ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ فَذُوقُوا عَذَابِ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 في الزبر أم يقولون نحن جميع تصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسع يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلب حب البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من نذكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر.